بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونسيئات أعمالنا من يدله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه محمدا عبده ورسوله الحمد للقائد العز وجل والسلام لجانقات في غنب الإخوة الشيطان عليه وسلم والسلام رضا ورحمة الكرام رضي الله عنهم أرضاهم وجعلنا وإياكم من محبيهم وتبعهم وذراءنا الله وإياكم من بغضهم وكراهيهم. أخو شيخ الإسلام خاي عز وجل موفق ما كابتوانين. أبتدينا خدمة تنكتب لزناست شرعية كا. دبروا يا زانس زناست شرعية وكمبي. غملي أخو عليه الصلاة والسلام. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. كسر كخاي يقول عز وجل خير ما بس بيبي بجا بيجا أنت خير أن يفقه في الدين فقه لدين قورتين مرتبية كإنسان بيكاته فقه هو أهل علم و علماء هاته دقار دا دايش أو هاكا حوته كيرو طوال وبالندو ماسيج البحركان دعايله ذكا وكل أحد سكان في أخوة شبيس عليه الصلاة والسلام وارده لا يجيق لو علم زوغرنغاني كزوغرنغالديزاني زو علمي وصولي فقه وصولي فقه لبالوي زورتها هدا لتطبيقي أحكامي شرعي وعتاد ثون ما مرلق الدق ثون ما مرلق النص بكي زورتها لون نقطة يعني غرضة بين يعني تمشاركي مثلا خطشي كان سوزن لو ديني قوله سبحانه وتعالى برام شيوازي تطبيقي أوان لو شرعي قوله عز وجل غلطة بغلطي تطبيقي دق كيدا كان بغلطي تطبيقي نص كذا كان لوي قرينغ الطالبي علم قصلاً صلاً أصول فقه بك، أصول فقهه، ضبط علاقات، علاقي بين توب بين د بين توب بين نص، عموم وخصوص وأسباب نزوله، سبب ورودكه، طبعاً بابته كذي إزال إزال جرينجر، جرينجر علوني علمي أصول فقه، بابته كذي إزال جرينجر. لا مصادر إنه كان مثلاً ذو البيزارا طالب علم الوجيز في أصول الفقه دخين ونيا، طبعاً أمام مصادر يزوج جرينجر هالأصول الفقه، بتهي لما ذهب إمامي شافعي ل... لقل يتشيق لأهل العلم قسمك شيخ محمد الحسن وال... والددو شانقيتيك أخوي قوله سبحانه وتعالى موفقكك باسيك مثلا وضع كردوسان سونو وضع أزمي علمي معنى لقل بيانسير يعني شافعي مذهب أزمي علمي معنى بلو يهم العالم إسلامي سامل علم شافعي مذهب يعني يعني مثلا إستلا العلومي الحديثة مشاهدك أمام آ... إمامي حافظي عراقي كردون يعني خلطي هوليري إمام ابن صلاح الشارزوري شاف العلم المذهبي شن كوردة خرج ش خرج ابن صلاح الشارزوري حافظ العراقي ونья ابن حجلي عسقلاني شافعي العلم المذهبي إمامي نووي رضى الله عنه صاحب الشارحي الصحين مسلمي ونья هم أو لهم أبوار كان شافعي إماشافعي كان دولة بعلان ومساعدين أبوه يشيلوا كتاب الزوزو غرينگاني ك زوج ل لوصول فقه لخنري طبعا برلو وعنا بر أويا كا يا كميكاس أصول فقهي نسيته ومعلوم زلمته كإمام الشافعية ونья إمام الشافعية وكمو متنك هي متن جمع الجامع كأول حاجة شنقيتي شعر مراقي السعود إمام نثر الورود على مراقي السعود على مراقي السعود أويا شان جمع الجامع تسي طبعا زي شان إمام الشافعية ما يا زيني لو أو علمته إمامي شافعيه لأصول فقه عبد الرحمن كري المهدي محدثة ناما جلو ذنري استدلال باقرآني بيروس مجمونا مفصلتون استدلال باقرآني بيروس بكين أنواعي بيان أزول بابتنا إيدي داول لإمامي شافعيه إمامي شافعيه ناما جلو ذنري أو رسالة كإستا رسالة بناي رسالة مطبوعة كتابة إيدي مصادر كل المصادر كان أصولي فقه لوي شرطيتي لا لا سعود الدفرمي وأول من وضعه في الكتب محمد بن دريس المطلفي ونيله لمتنكين كبعسدها يعني فضياء علمية كميكس شيء إمام الشافعي برزار رحمة الله جدنا سبين وعندما سبق أسبقيات لأصول فقه إمام الشافعي بور يشج من الباب يعني إمام الشافعي أو فقيده ناوى أو يعني إبداعي كذو و هبوه برضو إمام مشان فيعيد زمغي كردي زين له الرؤية زين ليس مثلا إذا كملاحظة أنك ب الزمني عربي فاعل ومرفوع أو فاعل المه... لا مرفع بمفعول به إلى المقصود إلى آخر أو أو بابتنا خلا زمان في غمري خوش صحابي كرام أو إشتنا وجود نبوءنا عيونيا كذنبيبوة مثلا مبتدا وخبر إلى آخر حتى أبوك إمام علي لقا أبو أسودي دولي، أمريبي ذاك كمتابعة أو بابتنا كانوا أبيش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 اصول فقيش لنا کرداری خودمان اهمیت داره ترددش یک ذره زور. يعني بتای لو ظروفي است. یعنی جمله حضرت نکرد بی زور. بذار علم دگرای برام نه تسون استدلال به بالکش كان کن يعني یعنی دقت ترددش آو ها مثلاً زور ذره زور بابتی حساسیه نه زنی یعنی تون تعامل لج، آو نصوص لج، آو دقق لا متنه جلو متنانی که جریگا ما سی سبکی آورو متنه نظم ورقاته ورقات متنك تسن ورقيكة لأصول الفقه إمام أبو المعالي الجويني دا إلايه إمام أبو المعالي الجويني يشكل لكباري أئمي شافعي مذهب وإيساج أو, أو ورقاته مصدرة يعني رسائلي دكتوراه أو زورة بابتالسل أو كتابيته متنك متن دائما تزك احتمال متن. قرصبي متن حفظك توزك قرص به هسنا تسيا كده كتيران منظومة للفقي إمام شافعي وش زوبرده مثلا مثلا فتح القريب كرايتا منظومه امام عمرو تكريتا منظومه ما الشعر دائما اللي بركدي اسانته ونيا مثلا كما سيوا كده كما مثلا السنه سيوا وكمطلق لكنه للصائم بعد الزواليك راه يعني خوش توزدكي باسان الشعر كله بركي وشافعيه كان لو نورهم يقول مثلا إمام ابن مالك لزماني عربي ونيا شافعي مذهبوه تباش هذاكي مثلا حافظ العراقي غفر رحمة خالص الفيه حديثي لنا كتابك كي ابن صلاح الشعر الزوري مختصر كر كردي منظوماتي شعري هتاقوك بكلي أمام لبريكي بأصاندي هتاقوك بكلي بأصاندي لبريكي أو منظومة أو او متن متنى, متنى ورقات يعني سو ورقه ونья لأ فقه إمامي عمريتي طبعا إمامي إمام الحرميني جويني لصالح سرصفتو النوزلو سرصفتو حفته غرضه فاتي كردي يعني لقرني بينزي هزري وفاتي كردي و لا آه... زار صاليها إشتطكان يعني بتقتربا ساسس صلبوا أيوة ذكاء أو لقد صار المقول صاليها إشتطكان بعدين أودك إمامي عمروتي هتسر الدنيا او أو شرح أمزومي كيرديو يعني كلية منظومة وكل منظومة دايما شبو ل لا... لناو صلب بيت الشعرة كذي زوب الزوالي باسي او خالنا ذكاء كإمامي أبو المعلج الجوانين الأصولي فقه نسيتيه طبعا لكم مقدمي كأو شلون حسب كباحثين قالوا بقول درسي ذا تجيني مبادئ عشرة لأصولي في قوّة وربابتها. برضه إذا سألكم قديم جرينجا ما أوش تبزعين لسه ما سلي أصولي فيهم. جرينجا استأ أو أو تسببت أقرب بكري مثلا أو بنتوا الأم زمانة لبربكنا كلا. أجا كلام. هذا رجعنا كلام وكم بخي النواج يعني بزعمين شرح أم زمانة بردزبي. احتمال مثلا أو درسنا وقت شيء بعج بخان يعني احتمال مثلا شش حب مايا اتصال شبيه تطاوي بابتي الكش جلاس لك يعني برؤية ورقات مختصرة. ورقات شرح كهيه مختصرة سن بتسندرسها شغلة عندها كم بحفر درس هجلس تهاوي كهيه بقى نلبس شوي بابات الكريت مثلا موضوع شكيه كإمام أبو شي الشيرازي بابتش المعونة في الجدل زوجين للأصول المعونة في الجدل دي راسبكه قرن ثاني هزري أمن بتصي اختيالي أو بابتهم كرد لبلاوية وفيم عبريتي معون في الجدر الإمام الشيرازي. قرن تاري قرن تزور يعني قرن النهضية تعلمه ليك زمني؟ يعني لم تتعصد بسنة ولماذا زمني؟ مثلا أنت مشاهدك إمامي وكو باسكدر أبو المعالي الجوانين أبو الشرازي لا يرجع مثلا لفلاسفة كان ابن سينا وأوانا وجود ينهبوا بيجربة صارت كم دار قطني رضا الله تعالى لو زمانهم او زمن اش، الزمن يكبوك دولي عباية كان لمصر تأثير زوب بقوته هبو، دولي عباية كان دست عندنا عدلو باطن يكبو، باطن يكبو، باطن يكبو كدو بدجي دولي عباسي لهمان كانت اجنا مثلا دوائي كالب ارسلان هاتو مدرسي نظامي داندرا مدرسي اجي اهل السنوت زمان عبو، هسا يسيك او مدرسة نظامية مزموعة علماء شنو يقولون انقوى طرحي بلوبوت سوني أهلي سنة جماعة بكاللوباره فأو مع بابة تانية طرح إليه لو أنا مثلا إمام أبو إسحاقي الشيرازي أو ينسيوا مثلا هي في الجدل، لو تسعى البابة تشفي لبواري وصولي فقه ونسيوا كربو أميئوي إسلامة بسما أنه لو لو درسانها قسيدة نظمي نظم الورقات، أولياته، أبزدياته، أولياته دوائدة سنة سنة المعونة في الجدل إمام أبو إسحاقي الشيرازي پیششون خوشه یعنی رابونی اسلامی پیشش تی باید هک برگر عناصر سرتا و کار مثلا استاسی را بیامال خوشه ی علی صادق السلام لاسی را ابریشمی بخیل نمجرین جونیا تاریخی اسلامی لاتاریخ البدای و النهای بخیل نو بارش. بسیار لو مصادر الطالب علم مش دبيتهو اذاني ك الروايات موضوعي ياخذ ريباته مثلا ابن جرير الطبري ياخذ إمام ابن كثير لانه بوال هو جمع أحداث الروايات كان يكتبه بلون المقدمه باسيان كلو كاكدار بالروايات خلاف تاعشتي دا يعني. بس أما وكو تاعو كبتوان استيعاب أو تاعنا بين لوى الروايات ما هنا ف طالب علم كدرس سره تاوا كان لاصول فقه ضد تاريخ ياخذ لعلوم الحديث اگر میشه زیارت دبی تو دنیای چینی درجای چینی برو دبی تو و اوصاف استامیز صحتش علوم شریعتی صحتش صحوالش نخواهد بر عبارت احده سکان احتمالا نرژوک بیان اگر بیتو ل علوم شریعتو که علوم شریعت ولكن اصبحت تتحدث عن الرسول صلى الله عليه عز وجل رأيت صلى الله عليه وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم للدنيا وبروحهاش صلى الله عليه وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم على لو ينظمي ورقات عز وجل عليه وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم على الرسول كمان لو عليه قال الناظم رحمه الله ناظم شيء يا, <تضع> يا, يا متني يعني قال الفقير الشرف العمريطي بالعجز العجز والتقصير والتخريط الحمد لله الذي قد اظهر علم الأصول للورى واشهر على لسان الشافعي وهونا فهو الذي له ابتداء دونا وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم او كبار با. با. با. بارك الله طبعا إمامي عملت اول منظومه يا بنات هي في نظم الورقات لإمام الحرمين يعني تسهيل الطرقات نا اول منظوميه لا بداية كده طبعا من دائما اول منظوماتنا بسم الله الرحمن الرحيم دس كده هي بسم الله الرحمن الرحيم دي رسال موضوعك كلمة بسم الله الرحمن الرحيم الله لاحظت انك بداية الى الشعر هل الاهل علم باسا كده منظومات الشعريه اقرب بيته الشعر غزل او ازل باب تبي واتساب الله الرحمن الرحيم بس كده قيم اغنا واذا كان هم خطوات هنداو كان بسم الله الرحمن الرحيم هسه ايه قرا باسم ربك اقرا واتبخ لنا وباسم ربك بناي اخويا ينسى يعني بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لو دائما انا مكاني في غنبر خوش وزعليه صلي عليه السلام الله الرحمن الرحيم تسبك بيا وكتب اهلي علم رسائل كان دائما بسم الله الرحمن الرحيم تسبك بيا كلمه بسم الله الرحمن الرحيم خوشي السلام با لازماني عربي كدين السنه في خ با بتني كلمه با حرف با حرف لزماني علي بتقسيم ذكري لدوبرشي يعني كرينغلال دووالي علي بها قدر يشتغل عندك حرف ماني بيلي حروف المعاني عندك حرف ثاني بيلي حروف المباني وتحرف اذا استا بناء كلمه حرف اذا استا بناء معنى كي مثلا استاذ زيت حرف زال لكلمه زيت تستا بناء كلمه غير حرفك ديبني كلمه كتجلسي ونيا بلا حرف باء لازماني على ديك دايناساي للاصول في قدبي بزايل معاني الحروف تسمى معناه شي زور وما سمعناش استعانية، مصاحبيه استعانيه ونيا بتسمعناش دير فرينا بسم الله الرحمن الرحيم بسمي الله ونيا جار يعني جار مجرور شديد بسمي بناي خداي جل رسوله تعالى دائماً كتقول ديري بسم الله اشتغل تبداي خير الدروس بي واقعي تو ما بسد اوايكو بسم الله يدسلكي سي اكنان تخارت قوت بسم الله الرحمن الرحيم واتا بسم الله الرحمن الرحيم لا نكيد خوت محذوفه كي لجاء مجرور لزماني عربي مثلا يساتك ضرب نايد نا خضر بسم الله يا خو السياق بسم الله وني معناتها علي بسم الله بناي اخوات ام ساري دخو منيا بسم الله دز بنا نكيد او محذوفيك لجاء مجرور دائما بزن كواقع حالكيتو اشاره الضم محذوفين لحالكيتو تعيني ذكار يعني بسم الله بسم الله سهل قلت بقول نالي بسم الله سهل لدخبرهم، بالله مزماني حالي دونه. لو منظومة لك بسم الله دس بيتك، بسم الله الرحمن الرحيم دس بيتك. تواغدني أو منظومة بداية أو منظومة. قال الفقير الشرف العمريتي. فقير، دائما إنسان فقير له رحمة الله يقول عز وجل. الشرف العمريتي، نالي، تشين نالي إمامي عمريتي. بالأخوة يعني معلومات لس الإمام عمريتي زور كما. سرى أوهم خزمتي كنزيتي، بالله معلوماتي زور كما لسحاية إمام ع ذو العجز والتقصير والتفريط عجز عدم قدرته لزمان عربي منيا ذو العجز عجز والتقسير تقسير كم ترخمية لأدائي واجبات تقسير كم ترخمية لأدائي واجبات كواب بخوي بس في هذا يعني قال الفقيه المستنف العميوري ذو العجز والتقصير والتفريط تفريط سيا تفريطه تقصير. تقسير, تقسير بتاقد دبي زرزال اداء واجب يعني كم ترخميل اداء واجب دون نقطه من الفشونيه يا بتاقد بون يا كم ترخميل بتاقد احتمال كامل اصلا طاقه نبيا لو بون مثلا ديفل كل خويب كاتوليه و قدر كاك نيوزي نورمال منك اللي دابا كل خو يعني اللي كل خو كيرد تقصير في براءه اداء واجب مفروض وايا بجواني بكري تفريطش من تفريد جور حق وواجب شي لكل حق وواجب ما زيادة مثلا كان نيوز نوراني ب بساني مثلا لكل او يمكن نيوز ميغاين ب 2 ساعتين كامل وواجب او كان زيادة ما بغيبا وأولا ستاش اشتجزوا قرم بحديث بيغم بريدك أو يكدوا بلا حديث يانتوش إفراد بي ياخدوش تفريد بي فلنضى إمام عمرتي لبلادك يضر قال الفقير دائما هو فقير من رحمة خداي قلو سبحانه وتعالى الشرف العمرتي ذو العجز والتقصير والتفريط، الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر أظهر علم الأصول للورى لخلطي وأشهر إعلان الشكلان الحمد لله له خيال عز وجل كأصول فقه نشانه وخلقه يعني درقاء يقول مثلاً لم يشت إمام شافعي بوهو أو خير خيروا بركتك زهوري بيهولو بشريه على لسان الشافعي لسر زمان إمام شافعي محمد بن جريس الشافعي وظار رحمتي خدا يقول للسبيل لنهايتي, لنهايتي أو سيسلي خيال عز وجل أقر تمن مان بدا دسين خزمة رسالة إمام الشافعي وظح بلاني من ذو قرن قل فقه يعني مثلا مثلاً معقولني أما شافعي مثابي وكل شافعي مثابي يعني الرسالة ما مش شافعيش نخليه تروح ياخد دراسينه كله ونها؟ محدثة شو عبد الرحمن كل المهدي ياخد إمام أحمد رضي الله عنه ياخد أيقونا سبي سلسلة دري تدو في لو لو إمام شافعي واضح برعاني يعني أول خمسة كإمام شافعي كردي بوقت شيء كم؟ اشترش زور عتسيه موضوع ولا ام امام شافعي باب تيجو جريجتاد جماع العلم كتابك بتني احمد شاكر اخوي جل سبحانه تعالى بهشت بنسيك كتابتني طبع كرديا جماع العلم باسي سلاك باسي او ذاك استبدال تون استبدال بحديث بيغبدك حديث تون شرح قراني في رزك او موضوع تشي زو جريجت ابي مؤلفات امام شافعي بي الحمد لله الذي قد اظهر علم اصولي للورى ورا يعني مخلوقات او خلق كونيه انسان واشر إشهار إعلان كردن على لسان الشافعي وهونا فهو الذي له ابتداء دونا أو بابتداء دائما ابتداء دائما أو كسي كالدرقاج دكاته أو كسي كالدائنان دكاته مثلا إستشتكي في المتريح حقوق الطبعي محفوظة وانيا يعني الإبداعات مثلا كسيك ملكي فكري يعني كسيك إختلاعات شدك كسيك ساريش دروس دكادري أو ساري يعني, يعني دائما كسيك أقضى تقليد الشكلاتي لا يمتلك من الموضوع لأخذ شركاتك كذلك يقول لك هكذا إبداعيك فلا يكسب فأهل علم أو ما في ذلك أما نعي أو أنك إبداع ذلك لبوارد شي علمي بي لا يكسب بذنكي باس يبكي لأم الأفاتخ لأصول فقه يكاميكس شي إمام الشافعي رضا رحمة الله وإكوه ليه ذلك باس إمام الشافعي بكريك أو يكاميكس رو علمي دانه وعلى لسان الشافعي وهونا فهو الذي له ابتداء الد وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبار. لدوي إمام الشافعي رضى رحمه الله تعالى يقول السربي خلت كان برودة أبوه. يديرون العلمي أصول فقه الكثر. وكتبة شيزور نسلا وذا صغار الحجم أو كبار. يعني حزمي دزكوا كان وأكو ورقات إمام الشافعي وأكو ورقات إمام أبو الجويني. يعني جوكو مثلا مثلاً إمامي الغزالي. كلب مجلدات لسال يأخذ إمامي شوكاني، يأخذ إمامي صنعاني كتب منزلدات مثلاً، مزلدات الزخمة لسال أصول الثقه كتابي النسي يأخذوا وكي إسعى معاصرنا كشرحات الزهر لسال أكتاباً لهيه إهتمامة الضربة وبابتان الدراء كاموا صغار الحجم أو كباراً وخير كتبه الصغار، ساكترين كتابي كما سمي أو إيكا إسانا ينراوا بالورقات للإمام الحرمي إمام الحرامي كي أبو المعالي الجويني ساكتري كتابي مختصر لأصول فرقه كتابكي إمامي أبو المعالي الجويني وقد سئلت مدة في نظمه وقد سئلت مدة في نظمه فترة زور داري أمن برسالي اوي كناكا أوي النظم أو كتابة دائر رجم بالشعر لبراويك باسمات الشعر لبركرني خوشتر وآسان ترا. وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه مسهلاً حتى أسأل بحفظه فهمي كاتي خوي متونيا لبركدير متوني الشعر لونيا الفي ابن مالشي زور زان لبردة لما ذكر ما وصو نبي يعني دائماً محادكك الفي ابن مالشي لبرفكري لعلوم حديث مثلاً الفي كحافظ عراقي هو ذكرك أهل علم لبريكار وزور شان لبريا بون حفظي أو متونانا متن يعني وكو شعري إنسان أسألدي لبردة <تصفيق> وقد سئلت مدة في نظمه مسخلا لحفظه وفهمه فلم اجد مما سئلت بدا وقد شرعت فيه مستمدا يعني هيه لازمنا ونثار رومتي بردو ما شعر وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق والصواب والنفع في الدارين بالكتاب ناخذ يقول سبحانه تعالى تم وفق كتاب توام او كما نظم و صوابيش يعني خوا سبحان الله سركم تومك بتوالب الصوابي أو يبكمل نظمه فعلا دستبة نظم كي كرتيا بداية أوه يخوش يستان باب أصول الفقه يستان أو سرتهاي أو طبعا سرتهاي استوى كمقدمة شوي لأصول الفقه تستان داخلي مقصودة بينما منيح دتينا ناوي مقصودة كمان سير الموضوعي باب أصول الفقه أصول الفقه هاك اصول الفقه لفظا لقب للفن من جزئين قد تركبا اصول الفقه باب درجاوي باب درجاي اصول الفقه يعني بدايتها اصول الفقه اصول كلمته مركبه اصول الفقه دنيا لزمان عربي يعني كلمته مركبه لا دو كلمه بيكازي زائد اما تلي اصول زائد شان كلمه الفقه اصول الفقه هاك اصول الفقه لفظا لقب للفن من جزئين قد تركبا بزنا يعني هاك يعني يجب ان يكون اصول الفقه او ان يكون فقهه او لقباً يكون فقهه او ان يكون من جزئين قد يكون لدوب او ان يكون فقهه او ان يكون فقهه او طبعا يكون فقهه او باقي يكون الفقه تعريف تعريفي هي تعريفي يعني بتني بتني اصول تعريف التكليب فقش تعريف التكليب أصول الفقش بكا وهولشا تعريف التكليب يعني تعريف من تصرف رواه و هيا سي سي هو بكاشا كلمه كلمه كان كلمه دوبل الكان هولشا كلمه كلمه لدور رواه نوا دتوين التعريف تعريف مفردات تعريف الجمله بكو لباس حزم يستنى الابا ما تروحشش لبروي وزو بالاسفار يعني صفات جزوري لو ماهيه لخ حياتي خماده كاسيك بي بي ابني تقيمكا من تقيمكا دريما بقوله ساعوك هنا يعني, يعني وزن بالا و دست و من دلیل نکردم خودمون سه چیز رو بیاد دوچرخه. مثلاً خوب پیدا کردم مثلاً اون جوری خوان که دوچرخه سگه داره و نیا؟ کامپ لتعريفه خوبی انجام نمی‌کنه. به تعریفی دو، به تعریفی زولا. اما هلسنکاندینمان لگه تعریف من مفروض وای. طبعاً لفظ، هوزوگرینگ و بابات آقا دارن. ل مفروض وای، تعریف من تعریف تی کلیبی. مثلاً کتودی واقعش تعریف تی. واقع إجتذيف التعريفات ما تستواغي وكل دوستان مثل مثلاً بنو نونيا، أجي البيت وتساعوا بس دا برشين، أو يسيل بيا أو يواعي أو يوهاي كلنا كاربهن هي النفط هيه أو هيه هي هيه، تعريف كي مشاكلة شيء زار توش ونيا بتعتقد بي، بلى أجي البيت وكلن بيكو تعريف بكي، بعد صخاك شيء آمين أو شو يعني شيء أو بيكو أمانك هي ونيا، يعني برا أومادو أمل الدباء. أصبح دائماً. الجملة أو تعريف تطبيقي مثلاً لسحركات إسلامي. لسحركات إسلامي. ونيت رشادك لحركات إسلامي قدر مفردات تعريفك وكهرساتها. تعريف يعني. برضه ما قهر مو فيها كو تعريفك يعني يا ترى فراغش بركليته يعني يعني كأنك لو بردك كاتوا استفاد الشيء هي. تعريف. أقدر بين كمدو تعريف ما نقوله هذه. مثلاً. لو هم لو هم إشي بدو تعريفاتهم شاكلة لدور وانه غليس من عجادل بينك هل من كمان فقد ليه جروي به؟ لوي هي زيادة حد متفائل البيان طالب متفائل ونيا وقول صعاب كي ويضالني وي بتاع له هيك كشيء طالني وي برا خو خصي هوشان طالب صعاب ونيا. يعني البهار هينايتس كل دباب وني وي يعني فتعريف دائما تعريف عجادل من تعريف مفردات تعريف كل اللي طبعًا هو خارج أصولي في قوانينه، بس حاسم كان يعني سندي براسه ينير راتش لتعريفات كدين للتعريفات أجد هذي مفردات معنها تعريفي كلي في كومان هي. فدايما كدين تعريفي كسر ذكي، كسر هذ هذة سنجاني. دوالين ساكنين تعريفي جانسين. تعريفة الجامع معنيه بيونيا، يعني علماء ذفرمون تعريفة الجامع معنيه. أوهيكا غير معنا كينيتنا وشتين. نيتنا وتعريف وشتي. كين. أو إيكا لأنه معناه كشاليدرنسي تعرفك جامع مانع، أو كلماتان الزوء الخوش كلمات يعلمين، قلام بيش دبا وقت اهتا دراسي ذاكي؟ دفرمي هاكا أصول الفقه لفظاً لقب للفن من جزءين قد تركباً ونيا؟ كابو اش تشي مركبة؟ الأول الأصول، ثم الثاني الفقه، والجزئان مفردان هو دبشي مفردع، تباشاك النظمة جيت سنزواً ونيا؟ دفرمي الأول الأصول، أصول، أصول زمعي أصلي واصل حبر عين من اصل زمني أصلي أصل أويكا مثلا يسب بناغا اصل شتى يسب اصل بكالبير يقول ترى أصل مثلا يسب بناغا بيل يقول ترى بناغ كيتي فرع فرع شتى لس لس غير خوي بناغ فرع يعني شتى اشتاكل بناغ كا غير خوي بغير خوي بلا اصحب يا مين اصله فرع امل حياتي دعوي اسلامي خوما نديت سبين يتواصل بي بين شتمان سبيناه بكري ونيا نا فرع بين لا شتك من زور ميما او صراحاتنا او كلماتنا تي كالب واقعي رجالي خوما كي عبد كان باب تكال اصل بي مسيستا اهلي سنه الجماعات اما ولي بابندي بابندي مثلا كسي كسي كان حاضير الدين لكن لن تتعامل مع ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من دبي هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من فقه هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك ما يكون هناك من يكون هناك ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وانيا موساكي غمر كدعا ذكا وحل العقدة من لسانه يفقه قولي فقه وكو علمه ماذا فرمون لطف الادراك ودقة الملاحظة ومعرفة غرض المتكلمين فقه فقه كن كن ناوج زوغرنجا ها يعني لأصل لا موضوع كزوغرنجا بلا من الواقع يخوما اشتكتينك سواه عندنا فقيه لكل دوائر يعني يقول الري الري فهموا فقهوا حاوليبونا للدين كلمة جزويرنجا لوي بهم كسرنا قطري فقيه استمعوا له هندرك المصطلحات هي ل لحياة خماداب إجتماع لتيكالبوه كابنا خطيبة شيبة زمان زعل خطيبة خطيب بضام فقيه نية ونيا رام بيجا بلية لق سكرت بضام فقيه نية اما ان تتحدث عن هذه الامور فقيه فقيه امام الشافعي فقيه امامه مجدده و امام نووي ابن حجر عسقلاني لصحابي كلام مثل ما معادي كل جبل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لك حاليون باسم بس النقطة شوية. لما خص السنة دي برضه اللي قلوا قطع موضوعات شو بعدها جزاغرين جا. في البيت وقولوا لزور بعدها ليجري حالي بي. لو تججشت هالموضوعات شو؟ إذا لو تججشت أو موضوعين؟ أو موضوع الإمام عبد الله رضي الله عنه. رحمه الله يا مطلوبة. كم خدي دوام دوم نطق فصاحت بلاغتي من آستی تگیش نیز نبودم. اول سه نقطه، بعد یک، زغیر. این ساعت. اما نه تنها خوبه باید از کی ماندیکم. اگر مثلاً نفری لیر دانیشته بی، یعنی حاشیه اونو فکر روشته بی، و نیا لیر نباید یه سه دقیقه از فهم زین خونه داده که من تم نگاه. يعني تمنعه مثلاً فهمه أستاكي مثلاً لو لو مستوعينه بيتمنعه يعني بس زي شوفنا البركتيونية إسفادينيا. أديك مثلاً أو أنا همو عباقيره علشان ما بنتدريش تقول أو يك خسندكه بقول لبابتك حالينه وناسا ينسدله بلا غدو فصاحتكينيا. دي سبب بابتكه صومي ليه ذكري. واضح بعلمك؟ كابو أديك لهاتو همو زيرك والنفر كان. او كسي كترسكة ضلته هو زور بمستوى ونادق وبريقة. بلا مشكلة كثيرة. بعمرك كترحيل كايس. ديسمبر كي يعني. كي ديسمبر اللي يحالي نادق. فأوسي موضوعه زور مطلوبة ل للك ل... حاليون. أما جبيته أوسي خطأ. خرينا كي نونيه هاي سكيشي اللي حالي نادق. واضح أهلا يعني والفقه فالأصل ما عليه ما, على غي ما عليه غيره بني أصل هاي الكلمة والفرع ما على سواه ينبني والفقه علم كلي حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي فقه ليس طلاهي فقهاء يسمى لغة فقه ما شرح كرت يعني حاربونه أنيا فقه يعني فقه الرجل فقه الرجلو زجرك قبل حاليبه، يعني تيجيش بسم الله يعني تيجي شو أو كسا لوا أول عديبه غمري يعني صوصا ما يريد الله به خيرا يفقهه و... للدين حاليه دكان أي نذكره أو رصافته إسلاميه جمله حازت عنك ربي صافيه إسلاميه ونья قبل احتمال سنبات الشيخين بتوا يأخذ أو رك احتمال مثلا وازيه حزبي مجموعه نفرش ثلاثه بكتفش قبل ما دائما ما تبي سياسية يعني كذا كذا ناطقي رسمي قصان لك حسبة شيء إسلامي شيء احتمال يعني. فواقيح زبيق كسي بيتبيرش. نجواقيح شرعي. ما ذحبرنا؟ أبيت كان واسط شيء، أبيت خطيب. مزقعتش شيء جاوله خدمة شيء دارو ما درش شيء زوله مثلاً. مزقعتش شيء ضخم وجاول داعته خالد باش صاحي هي قرادي هي خالد ساري اللي راها قلناه. كابلا قصانك، كابلا فقيه نية، خطيبة. ما ذحبر يعني من؟ لو أبغى بتنسو أورا أزمي ما أزمي فقه. أما أزماي فقه مان يجوز فقه سياسي فقه علمي شر العلم الشر... الشرعي شرعي بس شرعيش دي مثلاً سياسي شرعيش أزماي فقه أزماي خيمة ويا أرقام مكان أزماي حاولين لها كيش كان واضح والفقه علمه آه... كل حكم شرعي حكم شرعي حكمته الشرعي جاء اجتهاداً دون حكم قطعي حكم اجتهادي هذا ده اللي نحكم الشقطيين، واضح برأيي من؟ سؤل يعني. إذا كابريك بريكاك أمد جيم، مناقشة طبعاً مثالك مناقشة هذا كام هي، حكم فقه اللي فقه اللي حكمه فقه إمام الشافعي. يعني حالد إمام الشافعي. وَلَوْ انا كان جشط رزاهم رحمتي خدائي بسبب ثقه امام احمد إِمَامِ امام مالك ثقه امام ابو حنيفه قاموا في ثقه اصول الفقه فقه يعني اويك علاقي بته ببابته اجتهاده ابي ذلك كون انك مثل بابتك كحكمه قطعيه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 دروس المستقبلية، الدخول إلى المفقودات بتقولي بعسيب كذي. مثلاً، لمنطق مناطق، عندك تعريفات جوالين هيه، بس تصور وتصديق ذكره، اختلافات لا تصورها، اختلافات لا تصديقنيها. أهل علمي مش بتايبت لما ذي إمام شافعي، دوري أنا صريح. هذا شأن مثلا إستا إمامي النووي ابن صلاح الشارع زيبة مطلقين حراري ذكر المنطقة. عندك شغلين، إيه أجد منطقك. منطقة شيء غير مشهور في خلنا على بفلسفة العلم طالب علم بعد راسيبك بس أمري ما سنزى مرة يستعينون على بشيء من تصوره آه... تصديق تصور بيش تصديق لي استقبل دا درجات داخلها بيه كسر لا بيشد هم متفقين كيك درجات ذا كيبدأ ونيات تقيل درجات كيبدأ بضم هنيش تصور ما لوش نش أي كان دلنا على أمن برنامج هذا اختلافات لا درس دبي. للصورة أو شتي لبشت درجاي كا لم يشتوا اختلافك اللي درس دبي. لتصوره. بعضهم كدرجاي كا كراهوا اختلاف دميا. قبلها دشوري يقول كا الشركة لا تنبيش تاري مني كتير. اختلاف نما. بو تصديق هم ما. وين؟ كابو اختلاف لش درس دبي. اختلاف لتصور درس دبي. تصور نقلنا مني. درجاي <تصفيق> زرزار دق نص وحي درجاء كان يكريد تواب اجتهاد اجتهاب اختلاف تدان معه شو يعني؟ استخوى الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى في عاو دوبة شوار تقري؟ كس يجنيوه بذكري، في عاو دوبة الزكري كس طبعًا وكنا زارا كبابسي موضوع ماكِل خوب أخوي عين عدالة تذكر إسلام للسياسي طالما إنكِ بابسي ذيكِ اللي بابسي عدالة إجتماعية يعني مثلا دائما أكون خيّز أنا عائلة أو كذي كشودكَ دوبش دبّس بشودكَ لما بابي شو با أو يعني سي قطيع حكمتي. يعني مازال أولي تداني، مازال الفقه ما لي بكارك. والله دا داخوا أو حكمي قراني دسكالي، بكريان دسكالي نكريان. واضح ها من؟ منصوحك حكمتي قطعية. خالق سبحانه وتعالى يجليك دي توه. فيزبونا كتب سقسالس أو موضوعي بك أيه. بزين داخوا أو فيليقول حكمتي قطعي. حكمي اجتهادي أو لامستم النساء فمسحو برؤوسكم. حرف بعض الأسماء العربية ب ب ما يعني ببعض رأسيكم هندى وكل ما زين ما شافيه عنده ونيا من نخيل. أو استيعابية ده بيهمو صرت مسحكي ونيا همو استيعابه استيعاب بس ما هي هذه قبعة هي درجاتك دق نسق ديت يو اختلاف كده نعيش تيام. لو اختلاف لشرع واي جورا. وكو إمام النووي باسي وذاك اختلاف اختلافه اختلافه معتبرة اختلاف كده اختلافه غير معتبرة. ماذا حبليان اختلاف غير معتبر سير. أمني سبائك بتفير بسرق سلسلة عدالات صحابيك. اي صحابة عادل بنياننا. بنيا. كابريك ضلي. في عملي خوش جزء فамиلا لا تسب أصحابي مطلقياً نادر. جي جي ب ببلادنا من مدن مطلقون يا لا تسب أصحابي أصحابي هم هو. هالكذالى سبب صاب بنزل كيد جدار صاب بنزل كيد والدي كل لا فين هم كتبيني في عمل فملا لا تسب أصحابي فيكود. باش شون أو حاطي. يعني عداي عبد الرحمن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 مذهبينا مهدي كآية أو باء أباء طبيعية يأخذ باء استعالية أو لمسة من النساء ملامسة لسوزني لسوزني مفعلي في طرفين كذا بجدار بنك بمناد زماده يأخذ فقط لمسة خود موضوع اختلاف الطغري وصاحبنا من اختلاف الطغري بابتشي استعالية بابتشي قطعية كي لا كلامي توه طبعا هندك حديث مانيه مثلا دواي حديث الصحيح مانيه مسلم حكمه وكونوا مناه حديث كمان يخبر عن إيصال موضوعك يقل لها كالذيك وقت يعني ما كانش فرميانا إذا صح الحديث فهم ذهبين بلان دمي بزانك هند الحكم اجتهادية هند حكم هي قطعي مطلقة والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي والحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مع ما حرما حكم يان واجبة، يان مندوبة يان مباحة، يان مكروهة، يان حرام. سوسمان هي؟ واجب من هي؟ لو بري حرام من هي؟ ونيا؟ ونيا؟ ممدوب من هي؟ لو بري مكروه من هي؟ لأن مباح من هي. بيت الحكم. يان واجبة، يان حرام. افعل كذا ولا تفعل كذا. أو أودو طرف من قلت ونيا زاني من؟ أو أودو عكس يجري؟ حرام حرام يا أو يكأ أو يكأ حرام على خوارج الحرام يا حلاوة حرام يا حرام, يا حرام من يشكدن واجبي أنا واجب أو واجبيك فرض عينه واجح بلام سكدير سلسة مندوب ومباحج دير سلسة مزعان من يا مكروه مندوب ومباحج برام أو يك غرينجا مدو أو دوشيب زاني زاري سرتاع أو أوبيان الحكم طبعا ده بيبتقصير في سبكين فأصول فقه أو أوبيان زبنزاني لأصول فقه تحارم لابسش كلامك كيف زانيين؟ شو كم خلقك هن احتمالا لا تعامل لقل أو حكم شرعيانة؟ توش غلط دبل مباحش ذكاء توازي ونيه؟ مباحش ذكاء توازي. وعذيبش جد بعد أي توازي بس بيرت مباح. ها قاعدة قاعدة أصولك هنا وماشي لبعض كان ليتك القبول. نازاي موضوعك أصلا؟ شو كم أصول فقهي لو أجربيته مباحة كنت أجر بدت زي واجب أشي تترفض دروز دبي. هذا حب يعني مثلا موضوع مباحة أتبي بيحكم واجبي. أدي واجب كنت بدت زي مندوب أشي شل قتني دروز دبي. أجر يعني مش الاخوان الاعتماد الوازدي تاعنا و نحط الشرعيه بضع اعتبار الوازدانيه و كذا يعني اللي مقابله او تطرفين او تنديه او كش سلوخه و نوكا هندكال بويتو بحال وصلنا ونيا بحال رنجي دري ري كل ربي فيها شباب دايز غاره كل باب راه يشدي حراره ونيا مثلا ازبال كل حاجه اعتبار الوازداني مثلا بنون يعني ونيا ولا ابره كل بابه تريح الوازدي لكن كفرق يسخو ما دينش بالشريعه ها يعني أو أي الكشيان سبحان الله يتحمل مثلاً لسر حقي رحية شحمة ما بتكرجه. واضح ابن مكارم أو أحكام الشرعية أنا كعلماء دا زي جورج بكرير خطر زور صحوي إسلامي تي دا زر المندبي لو يجرينگ أما طبعاً أقبل ألاحظ تانكربي ل لدنيا خومن دا بتسقافاتك ل... الإسلامية علوم الشرعية معنما أو بعتانة زي جورج بكرير زين غور درا لو هي الحكم حكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مع ما حرم مكروه لك حرامك واجبك بلا امر حرامك انايا ومندوبك بلا امر مكروهك مباحك شنو لبي ليك تاكرنا شي كي اشتا شي احتياطي سبيده تتامر نبي لا بيتي سيستخدم رادوستي باش لو بيزوق قونسلي باه تاكلونيا او پیش حکمه پیمکشان ربطی که این باواقعی خوانده هندگی نخوشی شی مثلاً نباید میده که کس تعامل کردند لج او پیش حکمه اینجا اینجا کسی که بدیکار کا دلیل تانسیکا یا اصولی فیق قرآن و حدیث نهادیه دلیل تانسیس و موضوع و دیو بغل دکم دیو بزم داره اصولی فیق لققرائن دهادیه یا نهادیه شون یعنی اسم اولیس ماته لحدیثی پیمکان بدیکاریز عالی است و کسی أعى أصول الفقه لحديثي في غنبر ذهاتي أنا سؤل مام هذا اشتداني والقاعد أصوله فنعمل أورام هيذناء يسأل القرآن كم لزمان الصحابي كرام ولزمان تابعي كان ونيا أو إيش نبو لزمان الصحابي الكرام هو كذلقيو كعك مندوبه مباح مكروه بلام أو لكنه سليقابو كذلقيو كعك فاعل مرفوعة لزمان الصحابي هم لو الاستقراء و التتبع من هي دوقة عجمانية الاستقراء و التتبع قرآن بدوه شو تناذر لبليوكياتي مستحيل بغضتوا عنك فاعلي مرفوع بكن فاعلي منصوب بكن مستحيل وما صوانيه شتو عنك الرجال فاستقراء و تتبع هي أو باب تالها شو الإثباتين كسن كأ... منشبين يا كأ... بليوكيك أصول فقه لقرآن داهية لحديثه داهية وطبعا طبعا ساكتين ثابوكوا باسم كل اللي كتابك رسالة إمام الشافعية رضى الله عنه خدعة قريشة بيه كتابه زود مع الأسف دبوا إسته هل يقرأ إمام دراسي كتاب ما كتبه يعني دراسة ما كتبة دراسة شكل أنواع البيان بدأ في إمام الشافعية السنة استيلم كان راش في الشارع واضح برا استا مدى زود القوانين كان هي برضه خلي ديجي دي تون حتى دي كسر ديه قانون كذا دي دي که دو زیان و کار بايد. لطفا دنياي باطلين علم و تكنولوژي اب دو زين و کار بايو نخوش يك علازكي نوزاي. اخيرا، با ما تاني هموري ديدنويد خودمان ديكردن اجتهاد ديكه كه بر دقت احكاماني آماده ايبي كه كه واجبه آو عموما آو فصوصا أو أو بابه باب موضوعي درسي ده هتومان به وعند الدرس ده هتبقى بشتوني خلاص يقول عز وجل لبيت الشعر السيئ ذنب هذا السبيل ذكى لبيت الشعر السيئ ذنب هذا الحكم واجب ومندوب وما أباح وما كره ما مع ما حُحلب حر حر أو حرام ومكروها مكروه مباح مندوبة واجبة أو موضوع علم تقولك الدرس ده هتتشب خير سلام. لخبا يقول ده كلام عز وجل. سركتويكد بم شو حالي في تيشكا نتسلسل الموضوع على اللي فاهمون من يعني لا في سالف